الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب وَلَا يمسنا فيها غلوب الذي احلنا دار لا يمسنا فيها نصب ولا